من يقضين وأرسلناه إلى مئة ألف لو يزيدون فآمنوا فمتعناه إلى حين فاستفتهموا ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثه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 الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لمن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا سليم إنهم لهم المرصورون وإن جودنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون فساء صباح المهذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ما ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أدأنت عليهم ويرمون Sayyim, I uh -huh. Inhale. السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوحي إلا صيحت واحدة، إلا صيحت واحدة ما لها من فوقة. وقالوا ربنا عج لنا قطنا قبل يوم الحساب يصير على فرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والشراط والطير محشور كل له أواب وشدنا ملكه وآتيناه الحكمة